أَفَنضربُ عنكم الذكرَ صفحًا أن كنتم قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَقْشَوْنَ وَمَضَّ مَثَلُ الْأَوَّلِنَ وَلَئِنْ سألتهم مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ خَلَقَنَا الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ Valaisin جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ kumul, وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا alla kum وَالَّذِينَ subunalla alla kum tehty doon. Valaisin بِهِ بَلْدَةً ima,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 وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا لهم قرنين وإنا إلى ربنا لمنحلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين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 أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٌ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِلَاثًا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 قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفواها إلا قال مترفواها إن وجدنا آباءنا على أمته وإن على آثارهم مقتدٌ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 بل متتعت هؤلاء وأبائهم حتى جاءهم الحق حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولم جاءهم الحق قالوا هذا سحرون وإن به كافرون وقالوا لولا نزل هذا الكرآن على رجل من القريتين عظيم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 لَجَعَ اللَّالِ لِلَّيْكُفُ بِرَوَاحَانِ لِبُيُوْتِهِمْ سُخْفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوْتِهِمْ أَبْوَابٌ وَسُقْرٌ عَلَيْهَا يَتَكِئُونَ وَزُخْرُفَ وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَانِ لُخِيَطَ لَهُ شَيْطَانٌ وَمَن يَعْشَى عَن ذِكْرِ رَحْمَانِ الْقِيَظَ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّنَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَنَا قَالَ تَبَئْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدُ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ وَلَيَنْفَعَنَّكُمْ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنثُم فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُقْتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 فَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رسول رب العالمين فلما جاء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 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ وَنَادَى فرعون فِي الرَّعُونَ فِي قَوْمِهِ وَنَادَى فِي الرَّعُونَ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد مبين فلولا ألقي عليه أسيرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما أوسفونا تقلنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا 111. بل هم قوم خصمون 112. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء في الأرض يخيفون، وإنه لعلم الساعة فلا تمترون بها وتبعون، وإنه لعلم الساعة فَلَا تمترون بِهَا وتبعون. هذا صراط مستقيم. ولا يصدنكم الشيطان إن هو لكم عدون مبين ولما جاء أعيس بالبينات قال قد جئتم بالحكمة قال قد جئتم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم للذين من عذاب يوم إلا الساعة أن تأتيهم بعثتهم وهم لا يشعرون الأَخِلَّ أَوْيَوْمَ إِذَا بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إلَّا الْمُتَطِّقِينَ لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أدخلوا الجنة وَاَزْوَاجُكُمْ تُحْذَرُونَ يُقَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهيهِ الأَنْفُسُ وَفِيهَا مَا تَشْتَهيهِ الأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الأَعْيُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَتِلْكَ فِي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 لقد جئناكم بالحق ولكن أتخرعكم للحق كارهون أم أدرم أم رم فإن مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع صورهم ونجواهن أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بل ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولهم فأنا أول العابدين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 وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهُهُمْ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ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 122. 123. 124. 125. 126. 126. 127. 128. 128. 129. 129. 121. 121. 122. فسوف يعلمون